Book 2 18 18 Suur puhastus وتنظيف المنزل تنظيف المنزل täna on laupäev اليوم هو السبت اليوم هو السبت. تانا <تصفيق> اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. تانا كوريستاميم كورتتريت. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. ما أنا انظف الحمام انا انظف الحمام موميس بيسب اوتوت زوجي يغسل السياره زوجي يغسل السياره لابست بوستافاد يالكرتايد الاطفال ينظفون الدراجات الاطفال ينظفون الدراجات Vannoi ma kastab lilli. El jadda tasqi az-zuhur. El jadda tasqi az-zuhur. Lapseet koristavat lastetoaära. Al-atfal yurattibuna ghurfat al-atfal. زوجي يرتب مكتبه زوج يرتب مكتبه منطنا رييت بس أنا أضع الغسيلة في الغسالة أنا أضع الغسيل في الغسالة م الطنفسس أنا أنشر الغسيل. انا انشر الغسيل ماتريكين بيسو انا اكوي الملابس انا اكوي الملابس اكنادال موستاد النوافذ وسخه النوافذ وسخه باراندون موست الارضيه وسخه الأرضية وسخه نودون موستاد الصحون وسخه الصحون وسخه كيسوكنت ارا بيسب من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ كيس فوتاب من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كسبزب نوت من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟